فَلِيمَنْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَدَاوُوا عَلَى الْمُرْكِبِ دِيرٌ وَمَا إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ يَعْمُنْ خَنَقًا وَالْمُنْخَرِقَةُ وَالْمُنْقُذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّصِيعَةُ وَمَا أَكَلَنَّ سَمُؤٌ إِلَّا وَمَا آتَاكَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ رِزْقٍ فَهُوَ يُؤْتِيهِ ۖ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ أَمْرُ اللَّهِ ۖ يُخْضِعُهُ وَلَا يَعْصُونَ إِلَّا كَمَا أَمَرَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَٰلِكُمْ <تصفيق> فَصْلٌ <تصفيق> الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ نُنَكَفِّرُ عَنكُمْ دِينِكُمْ فَلَا யா yeah. أَمَنِ الْقُرَى فِيمَنْ مَفَاتِنُ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ